بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلَىٰ بل يريد الانسان ليفجر امامه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال يوم القيامه يسال ايان يوم القيامه فاذا برق البصر فاذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر جمع الشس القنرض يقول الإ سان يومائذ أين المكرض يقول الإ سان يونائذٍ أين المكرض كل لا وذ كل لا وز إ رك يومئذٍ المقرض إ رك يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قدم وَأَخَّرَ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى لا تحرك, لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بل تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ فَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ وُجُوهٌ يومئذ ناضرة إلى ربها ناظره إلى ربها ناظره ووجوهي يومئذ باسره ووجوهي يومئذ باسره تظن ان يفعل بها ساقره تظن ان يفعل بها ساقره كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راقا كلما اذا بلغت التراقي وطيل من راقا وظن, وظن انه الفراق وظن انه الفراق والتفت الساق للساق إلى ربك يوم عيد المساء إلى ربك يوم عيد المساء فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى قل انك كذب وتولى قل انك ذهب الى اهله يتنطط ثُمَّ نَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَطَاوَلُ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى أَلَمْ من مني يمنى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى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 إليكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله